أولئك الذين هدى الله فبهذا جم قتاده أولئك الذين هدى الله فبهذا جم قتاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم أشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه ومن إلى يوم الدين وصلوات الله وسلامه أجمعين على جميع رسل الله ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم منها هنا من الأرض الطيبة المباركة في فلسطين وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم فبهداه مقتده نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن قضية أولاها الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام اهتماما عظيما إنها عن تحقيق الأمن المجتمعي المجتمعات عادة تريد الأمن والأمان ودين الإسلام والإيمان ما أتى إلا لتكريس مفهوم الأمن والأمان لاحظ يا أخي الكريم أن دين الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء والرسل هو دين سلام في محوره وفي مضمونه وجوهره لذلك أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلك تفكر في هذه الكلمة مرارا وتكرارا ما فيها من جمال وإبداع وروعة حتى إذا سلم عليك غير المسلم تقول وعليكم السلام ترد عليه التحية بتحية أحسن وموضوع الإيمان كذلك في جوهره الأمن فلذلك نجد أن الإسلام والإيمان دين سلام ودين أمن لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم الصلوات والسلام لكي يقوموا بهذا الجانب وحينما كان آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة قال الله عز وجل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لا تجوع فيها يعني أن تشعر بالشبع ولا تعرى أن تلبس الملابس التي تستر عورتك وأنك لا تضمأ فيها يعني لا تعطش ولا تضحى أنك لا تتعرض لشمس شديدة جدا قد لا تستطيع أن تقوى عليها المجتمعات عادة تريد هذه الأشياء الأربعة ولذلك أيها الأحبة الأكارم حينما أنزل الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض أنزله الله عز وجل وقال له يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وليشا ولباس التقوى ذلك خير ولذلك نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء كان يدعو الله عز وجل أن يؤمن ذلك البلد قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. ولاحظ هنا أنه أدخل آل التعريف في قول الله عز وجل إجعل هذا البلد آمنا. وقال الله عز وجل في آية أخرى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات. لماذا نكر البلد هنا وعرف البلد في الآية الأولى؟ نكر البلد حينما قال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات حينما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وضع أهله ولم يكن هناك في البلد أحد يسكنه لذلك سأل الله عز وجل أن يجعل هذا بلدا آمن وأن يرزق أهله من الثمرات وحينما قال اجعل هذا البلد آمن حينما كان البلد قد عمر بالناس وحيا الناس فكان أدعى إلى أن يكون ذلك البلد معرفة ومع ذلك أيها الأحبة الأكارم سأل ربه عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان معتنيا في هذا الجانب كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين لقومه أنه لا يخاف ممن أشركوا بعبادتهم فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من آمن بالله عز وجل شعر بالأمان من آمن بالله سبحانه وتعالى شعر بالأمن والطمأنينة والسكينة التي تحوطه وتحفه من كل جانب صدق محمد إقبال الشاعر الهندي حينما قال إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي ومن جعل الحياة ومن جعل الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا إن المؤمن إذا أراد أن يحيى أيها الأحبة حياة مطمئنة حياة آمنة فعليه أن يكثر من إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويجدد الإيمان في قلبه لذلك كان الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين يعتنون بهذا الجانب اعتناء شديد إن حفظ الحدود كذلك وإن إقامة الحدود كذلك وإن إقامة القصاص كذلك من أهم القضايا التي تحفظ الأمن والإيمان لذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل في رسالة موسى عليه الصلاة والسلام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص وقال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا فاذا احبتي في الله نلحظ ان دين الانبياء والرسل كان دينا يعنى باحياء الناس دين يرفض القتل ويرفض ان يعم الظلم في المجتمعات لذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام رحمة لأمتهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إنما أنا رحمة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد وإن أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون لذلك أحبتي في الله كلما كان المؤمن مكثراً من ذكر الإيمان بالله عز وجل كان من أهل تحقيق الأمن للمجتمعات نلحظ أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يقول إني حفيظ عليم فحفظ الله سبحانه وتعالى به خزائن الأرض نلحظ أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أميناً فكان يقال عنه الصادق الأمين فكان الناس يأتون ويضعون عنده أموالهم واحتياجاتهم حتى يحفظونه عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ونلحظ كذلك أحبة في الله أن من أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى يبطش الله سبحانه وتعالى به ويكون أيها الأحبة كفره بالله سبحانه وتعالى إيذاناً من الله سبحانه وتعالى لإهلاك معيشته وحرق دياره والدمار الذي يعمه ويحوطه لأنه لم يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولم يحقق التوحيد وإن كان بعضهم يمهل الله عز وجل لهم ويملي الله سبحانه وتعالى لهم كما قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أحبتي في الله نتحدث بعد فاصل قصير عن قضية مهمة ألا وهي كيف يمكن أن تحيى المجتمعات بالأمن والإيمان وتبتعد عن صخة الله سبحانه وتعالى فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله من جديد وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين أيها الأحبة الأكارم إذا أعرض المرء عن دين الله عز وجل لم يتحقق أمنه الاجتماعي كانت حياته خراب ودمار ولذلك أيها الأحبة الأكارم حينما يعرض المرء عن ذكر الله عز وجل يأتيه عذاب الله عز وجل بغتة وهو لا يشعر تأمل يا أخي الكريم ما قاله الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف به وهو باء سببية بما كانوا يصنعون وتأمل كذلك قول الله عز وجل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 ولم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى الله عز وجل أيها الأحبة الأكارم يجعل الارتباط به عز وجل ارتباط حقيقي يمكن للمجتمع الأمن والإيمان لكن الكفار والمعرضين لا يريدون ذلك ولذلك يظنون أنهم إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى سيأتي الدمار والهلاك والفناء وهذا غير صحيح ولذلك انظروا إلى قول أولئك القوم حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قال الله أولم نمكن لهم حرما من يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فمن كان أيها الإخوة المشاهدون يريد تحقيق الأمن له ولنفسه فليؤمن بالله عز وجل الأنبياء والرسل كانوا يؤمنون من يريد أن يستمع منهم إلى كلام الدين والإيمان قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة النبي أيها الأحبة الأكارم كان يريد للقوم أن يعيشوا حياة الإيمان حياة الأمان حياة الرفاهية إن رسالات الأنبياء والمرسلين سبقت جميع أيها الأحبة الأكارم القوانين البشرية والوضائع البشرية التي يتحدث بها منتسكيو في كتابه روح القوانين أو جان جاك روسو في نظرية العقد الاجتماعي إن الذي ينظر في سيرة الأنبياء والمرسلين ويسبر أحوالهم يعلم أنهم أيها الأحبة الأكارم كانوا من أكثر الناس إذانا للمجتمعات بأن تحافظ على نفسها وأن ترعى نفسها وأن تكون هذه المجتمعات أيها الأحبة الأكارم مجتمعات أمن وإيمان إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نرى أنه سمع مرة أيها الأحبة جلبة صوتا عظيما جدا فزع منه أهل المدينة فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا على فرسه عليه الصلاة والسلام دون سرج قام عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان يستشرفه لم يقل لأحد من جنوده اذهب أنت بل ذهب هو بذاته عليه الصلاة والسلام ثم تفقد إلى ذلك المكان فإذا بالصحابة يغتون من خلفه حتى أتى عليه الصلاة والسلام فقال لن تراعوا لن تراعوا انظر يا عبد الله كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس حرصا على تأمين مجتمعه انظر يا عبد الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من المجتمعات كذلك أحبتي في الله ألا تشيع الأقوال السيئة ألا تشيع الآراء الفاحشة ألا تشيع الإشاعات المغرضة الكاذبة لذلك قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولذلك يا أحبتي في الله كلما كان المرء متمكنا بإذن الله سبحانه وتعالى من فهم حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد وحقيقة المعتقد الصالح لن يجد في ذلك مطلقا أي تعارض أو تنافر أو تضاد مطلقا في تحقيق الأمن للمجتمعات لأن الأنبياء والرسل كانوا كذلك وما وجدنا أيها الأحبة الأكارم إهلاكم من الله سبحانه وتعالى لتلك المجتمعات إلا لإعراض هذه المجتمعات عن الإيمان برسالة الأنبياء فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إننا أيها الأحبة الأكارم حينما نحيا في واقع يعج بالحروب والمعارك والقلاقل والمشاكل والمذلهمات إننا أيها الأحبة بحاجة ماسة إلى أن نقرأ سير الأنبياء والمرسلين كيف أمنوا مجتمعاتهم وكيف تعاشت مجتمعاتهم ننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم أيها لحبة الأكارم لا يسب ولا يشتم أمنه حتى في لسانه أمنه في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كذلك المؤمن عن أن يشير إلى أخيه المسلم بحديدة حتى يخيفه فيها حتى أن العلماء بوّبوا كما بوّب البخاري باب لا يجوز للمؤمن أن يروع أخاه المؤمن أيها الأحبة الأكارم إن المرء كذلك إذا شعر بعدم أمن في مجتمعه فعليه أن يهاجر إلى أرض واسعة قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ الهجرة إلى الأرض الواسعة ليس لأجل أن تأكل وتشرب وإن كان هذا من تحقيق المقاصد التي أتى بها الدين لكن أعظم مقصد أيها الأحبة الأكارم أن نعبد الله عز وجل حينما نشعر بالأمن والأمان نكثر من عبادة الله عز وجل لذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت امتن عليهم فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أسأل الله عز وجل أن يطعم جائع المسلمين وأن يكس عاري المسلمين وأن يؤمن خائف المسلمين وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلاد أمن وإيمان وأن يهيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى أو يذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أيها الأحبة الأكارم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هدى الله